بسم الله الرحمن الرحيم يا والقران والقرآن الحكيم انزل من المرسلين على صراط مستقيم العزيز الرحيم لتنذر قوما ما قد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا اقيم اولم تهيا الى الاذ قام فهم ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون هم أم لم تُظهِر لهم لا يؤمنون إنما تُظهِر ما نتباوَث. وخشي الرحمن بالضيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحي الموتى ونكتب ما قدموا وأثارهم وكل شيء احصيناه مفيه. مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القبض إذ جاء. خلصا ما إليه مثنين فكذبوهما فعزنا بثالث فقالوا Oh <laughs> بل أنتم قوم مسرفون وجاء قصى المدينه رجل يسعى قال يا قوم المرتلين اشتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي الذي فطرني واليه ترجعون فاتخذ من دوني الهه إن يردني الرحمن بغر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا love. one man. كرة <تجار> على العباد لا يأتيهم ولم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون لأنهم إليهم لا يرجعون وإن أما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها و وَجَنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْفُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ دخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم ففلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومن ما لا وآية لهم الليل نسلق منه النهار فإذا هم تجري لمستقر قمر وللليل سابق النهار وكل وآية لهم أننا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون لهم ما يركبون وان شاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقدون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم يا من آيات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 And um. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجدار في إلى ربهم ما من فضال قلم إن كانت إلا خير يرمون ألم أعهد إليكم يا بني قعد مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إسلوها اليوم بما كنتم تكتبون <تصفيق> اللي يوم نخدم ولا أفواههم وتكلمنا. ورجلهم بما كانوا يكسبون ولو ونقمسنا على أَعْيُنِهِمْ فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطوب ومن نعمره ننكسه في القلق أفلا يعقلون وما علمناه يرى ما ينبغي له ان هو الا ذكر يَوْمَ من مَنْ كَانَ حَيَوًا القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا النواما فهم لها مال وَذَلَّلْنَا هَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَتُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِي منام من فيهم من واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محطرون فلا يحزنك قولهم إن انا نعلم ما يسرون وما يعلنون اولم ير الإنسان انا خلقناهم بلطفه فاذا هو خاصم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام <تضلع> وهي رميم <قل> يحييها الذي أنشأها أول أمر، وهو بكل خلقنا لي. لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على ان يخلق مثلهم وهو القلاب